وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ رَا และhong ku إِنَّ كُنَّ ظَالِمِينَ وَمَا <laughs> خَلَقٌ وخلناه من لد الماء إن كنا فاعلين بل نقدف بالحق على وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ يُعَلْ أَرْضِ يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض كان فيه <تصفيق> من آلهة إلا الله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق ترجمة نانسي قنقر